وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّضَّاخَةُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبٍّ شَكُورٌ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَحْفُرُونَ عَن كَثِيرٍ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 وَلَمَن انتصر بعد ظلمِه فاولائك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولائك لهم عذاب اليم